بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والأربعون من التذكرة فصل قوله في الحديث فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ليست هذه شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في كفته شيء وفي أخرى ضده فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة فهذا غير مستحيل لأن العبد يأتي بهما جميعا في الحاشية واحد صحيح مسلم والترمذي وأحمد اثنان سبق تخريج الحديث متابع. ويستحيل أن يأتي الكفر والإيمان جميعا عند واحد حتى يوضع الإيمان في كفة والكفر في كفة فلذلك استحال أن توضع شهادة التوحيد في الميزان وأما بعدما آمن العبد فإن النطق منه بلا إله إلا الله حسنة توضع في الميزان مع سائر الحسنات قاله الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى وقال غيره إن النطق بها زيادة ذكر على حسن نية وتكون طاعة مقبولة قالها على خلوة وخفية من المخلوقين فتكون له عند الله تبارك وتعالى وديعة يردها عليه في ذلك اليوم بعظم قدرها ومحل موقعها وترجح بخطاياه إن كثرت وبذنوبه وإن عظمت ولله الفضل على عباده ويتفضل على من يشاء بما شاء قلت ويدل على هذا قوله في الحديث فيقول بلا إن لك عندنا حسنة ولم يقل إن لك إيمانا وقد سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علا إله إلا الله أمن الحسناته فقال من أعظم الحسنات خرجه البيهقي وغيره وإجوز أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا كما في حديث معاذ بن الجبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله وجبت له الجنة رواه صالح بن أبي غريب عن كثير بن مره عن معاذ وقد تقدم أول الكتاب وقيل يجوز حمل هذه الشهادة على الشهادة التي هي الإيمان ويكون ذلك في كل مؤمن ترجح حسناته ويوزن إيمانه كما توزن سائر حسناته وإيمانه ويرجح أعيد يرجح سيئاته كما في هذا الحديث. ويدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه ويدخله الجنه بعد ذلك وهذا مذهب قوم يقولون إن كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه وكل مؤمن يثقل ميزانه ويتاولون قول الله ويتأولون قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون أي الناجون من الخلود وهو في قوله فهو في عيشة يوما يوما ما وكذلك في قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة إنه صائر إليها لا محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه قلت هذا تأويل فيه نظر يحتاج إلى دليل من خارج ينص عليه والذي تدل عليه الآي والأخبار أن من ثقل ميزانه فقد نجا وسلم وبالجنة قن وعلم أنه لا يدخل النار بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن خرجه الترمذي عن أبي الدرداء وقال فيه حديث حسن صحيح وقد تقدم من حديث سمرة بن جندب ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه وكذلك الأعمال الصالحة دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو دليله فضل الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أظن هذا هو التصحيح اللغوي والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق في الحاشية واحد صحيح أخرجه البيهقي في الأسماء, في الأسماء والصفات وأحمد إثنان صحيح الترمذي وابن حبان والبيهقي في الكبرى متابع وذكر القشيري في التحبير له يحكى عن بعضهم أنه قال رأيت بعضهم في المنام فقال ما فعل الله عيد فقلت ما فعل الله بك فقال وزنت حسناتي فرجحت سيئات على الحسنات فجاءت صرة من السماء وسقطت في كفة الحسنات فرجحت فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب ألقيته في قبر مسلم وذكر أبو عمر في كتاب الجامع بيان العلم بإسناده عن حماد بن زيد عن أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في ميزانه فترجح في فيقال له ما تدري ما هذا فيقول لا فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحو ذلك أو نحو ذلك باب منه الترمذي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم قال بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فوق ذنوبهم وقطص لهم منك الفضل أو كما قال قال فتنحر وجد فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث وعواه بن منبه في قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال إنما يوزن من الأعمال خواتيمها وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خير ختم له بخير وإذا أراد الله سبحانه وتعالى به شر ختم له بشر عمله ذكره أبو نعيم قال المؤلف هذا صحيح يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم والله سبحانه وتعالى أعلم في الحاشية واحد صحيح الترمذي وأحمد اثنان حسن الإسناد أبو نعيم في الحلية في سنده عبد الصمد في سنده عبد الصمد بن معقل وهو صدوق في الحاشيه اثنان ويدو الرقم اثنان حسن الاسناد ابو نعيم في الحليه في سنده عبد الصمد بن معقل وهو صدوق متابع باب منه وذكر اصحاب الاعراف ذكر ذكر خيثمة بن سليمان في مسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فتوزن السيئات والحسنات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال سؤاب دخل النار قيل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون وذكر ابن المبارك قال أخبرنا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو ترجح قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف وذكر الحديث وقال كعب الأحبار إن الرجلين كانا صديقين في الدنيا فيمر أحدهما بصاحبه وهو يجر إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى فيقول له أخوه والله ما بقي لي إلا حسنة أعيد ما بقي لي إلا حسنة أنجو بها خذها أنت يا أخي فتنجو بها مما أرى وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف قال فيأمر الله بهما جميعا فيدخلان الجنة وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الاخره إنه يؤتى برجل يوم القيامة فما يجد له حسنة ترجح ميزانه وقد اعتدلت بالسوية فيقول الله سبحانه وتعالى رحمة منه اذهب في الناس فالتمس من يعطيك حسنة ادخلك بها الجنة فيصير يجوس خلال العالمين فما يجد أحد يكلمه في ذلك الأمر إلا يقول له خفت أن يخف ميزاني فأنا أحوج منك إليها فيئس فيقول له رجل ما الذي تطلبه فيقول حسنة فيقول حسنات واحدة فلقد مررت بقوم لهم منها فلقد مررت بقوم لهم منها الألف فبخلوا عليه فيقول له الرجل لقد لقيت الله سبحانه وتعالى فما وجدت في صحيفتي إلا حسنة واحدة وما أظنها تغني عني شيئا خذها هبة مني إليك فينطلق فرحا مسرورا فيقول الله تعالى له ما بالك وهو أعلم فيقول رب اتفق في من أمري رب اتفق من أمري كيت وكيت ثم ينادي سبحانه بصاحبه الذي وهب له الحسنة عيد ثم ينادي سبحانه بصاحبه الذي وهب الحسنة فيقول له سبحانه كرمي أوسع من كرمك خذ بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة وكذا تستوي كفتا الميزان لرجل فيقول الله تعالى له لست من أهل الجنة ولا من أهل النار فيأتي الملك بصحيفة فيضعها في كفة الميزان فيها مكتوب أوف فترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق ترجح على جبال الدنيا فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال فيطلب الرجل أن يرده الله سبحانه وتعالى فيقول ردوه فيقول له أيها العبد العاق لأي شيء تطلب الرد إليه فيقول إلهي رأيت أني سائر إلى النار وإذ لا بد لي منها وكنت عاقا لأبيه وهو سائر إلى النار مثلي فضعف علي به عذابي وأنقذه منها قال فيضحك الله تعالى ويقول عققته في الدنيا وبررته في الآفرة خذ بيدي أبيك وانطلقا إلى الجنة في الحاشية واحد ضعيف جدا في إسناده الدر في إسناده ضعيف جدا في إسناده يعني ورد هنا في الدر المنثور في الدر المنثور وعزاه لابن مردويه وابن عساكر اثنان اسناده ضعيفا جدا ابن المبارك في زوائد الزهد في زوائد الزهد وفي اسناده ابو بكر الهذلي متروك ثلاثة يجوس يروح ذهابا وإيابا متابع فصل ذكر الله سبحانه وتعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع وجاءت السنة بلفظ الإفراد والجمع فقيل يجوز أن يكون هناك موازين للعمل الواحد يوزن بكل ميزان منها صنف من الأعمال كما قال ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان تتصرف, تتصرف الأشياء في ملكوته ولكل شيء مدة وأوان ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه أو عبر عنه بلفظ الجمع كما قال سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين وعيد كما, قال كما قالت سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين طبعا هذه في سورة الشعراء الآية 100 رقمها 123 كذبت قوم نوح المرسلين الشعراء رقمها 105, رقمها 105 وإنما هو رسول واحد وقيل المراد بالموازين جمع موزون أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان وخرج اللالكائي في سننه عن أنس الرفعة أن ملكا موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن ناد نادى الملك بصوت يسمع, يسمع الخلائق كلها سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خفى نادى الملك شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا ولياذ بالله سبحانه وتعالى وخرجه عن حذيفة قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام فصل وأما أصحاب الأعراف فيقال إنهم مساكين أهل الجنة ذكر هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد عن حبيب عن عبد الله بن الحارث قال أصحاب الأعراف ينتهى بهم إلى نهر أو ينتهي بهم إلى نهره يقال له الحياة طبعا في المطبوع الضبط بينتهي ينتهي بهم إلى نهر يقال له الحياة ها فتاه قصب الذهب قال أراه قال مكلل باللؤلؤ أو مكلل باللؤلؤ إذا كان معطوفا على النهر فيغتسلون منه وغتساله فيبدو في نحورهم شامة بيضاء ثم يعودون فيغتسدون كلما غتسلوا زادت بياضا فيقال لهم تمنوا فيتمنون ما شاءوا فيقال لهم لكم ما تمنيتم وسبعين ضعفا قال ريد قالوا فهم ساكين أهل الجنة وفي رواية إذا دخلوا الجنة وفي نحورهم تلك الشامة البيضاء فيعرفون بها قال فهم يسمون في الجنة مساكين أهل الجنة واختلف العلماء في تعيينهم على 12 قولا الأول ما تقدم ذكره في الحديث وهو قول ابن مسعود وكعب الأحبار كما ذكرنا وذكره ابن وهب علي بن عباس الثاني قوم صالحون فقهاء علماء قاله مجاهد الثالث هم الشهداء ذكره المهدوي الرابع هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس ذكره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري في الحاشية واحد ضعيف في إسناده الناد في الزهد والطبراني وابن أبي, أبي شيبه فيه ابن أبي ثابت مدلس متابع الخامس هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم قاله شرحبيل بن سعد وذكر الطبري في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنه تعادل عقوقهم واستشهادهم السادس هم العباس وحمزة علي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه والعياذ بالله سبحانه وتعالى ذكره الثعلبي عن ابن عباس السابع هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة ذكره الزهراوي واختاره النحاس الثامن هم قوم أنبياء قاله الزجاج التاسع هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا فوقفوا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صغائرهم حكاه ابن عطية القاضي أبو محمد في تفسيره العاشر ذكره ابن وهب عن ابن عباس قال أصحاب الأعراف الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة وذكره ابن المبارك قال أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وقال أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان جسيم أمرهم لله فأقيموا ذلك المقام إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد الوجوه والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم ببياض وجوههم قال ابن عباس أدخل الله سبحانه وتعالى أصحاب الأعراف الجنة وفي رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود وكانوا آخر أهل الجنة دخولا للجنة قال ابن عطية وتمنى سالم مولى حذيفة أي يكون من أصحاب الأعراف لأن مذهبه أنهم مذنبون الحادي عشر أنهم أولاد الزنا ذكره أبو نصر القشيري عن ابن عباس الثاني عشر أنهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار قاله ابن مجلز لاحق بن حميد فقيل له لا يقال للملائكة رجال فقال إنهم ذكور وليسوا بإناث فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم كما وضع, وضع على الجن في قوله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن والأعراف سور بين الجنة والنار قيل هو جبل أحد يوضع هناك روي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من طريق أنس وغيره ذكره أبو عمر بن عبد البر وغيره حسب ما ذكرناه في كتاب جامع احكام القرآن من سورة الأعراف والحمد لله حكاية روي عن بعض الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال أخذتني ذات ليلة سنا فنمت فرأيت في منامي كان القيامة قد قامت وكأن الناس يحاسبون فقوم يمضي بهم أو يمضى بهم إلى الجنة وقوم يمضى بهم إلى النار قال فأتيت إلى الجنة فناديت أهل الجنة بما نلتم سكن الجنة في محل الرضوان فقالوا بطاعة الرحمن ومخالفة الشيطان ثم أتيت إلى باب النار فناديت يا أهل النار بماذا نلتم النار قالوا بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن قال فنظرت فإذا أنا بقوم موقوفون بين الجنة والنار فقالوا لي لنا ذنوب جلت وحسنات مقلت فالسيئات منعتنا من دخول الجنة والحسنات منعتنا من دخول النار عيد فالسيئات منعتنا من دخول الجنة والحسنات منعتنا دخول النار وأنشدوا نحن قوم لنا ذنوب كبار منعتنا من الوصول إليه تركتنا مذبذبين حيارى أمسكتنا من القدوم عليه باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبده فإذا بقي في هذه الأمة منافقون امتحنوا وضرب الصراط الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون وذكر الحديث بطوله وخرج مسلم عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه وعيد من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس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 هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله سبحانه وتعالى عيد فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفون فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل عيد فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم أعيد من عند فأكون أنا وأمتي أولى من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قال نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم, لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى وذكر الحديث وسيأتي في الحاشية واحد